وهل من السنه ما يفعله بعض الناس بعد الطواف فيخرجون من المسجد بظهورهم ووجوههم تجاه الكعبة ما يفعله بعض الناس من الخروج بظهورهم لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة وإنما هو عرف في الأدب عند بعض الناس لا نستطيع أن نحكم عليه بالحرمة إلا إذا كان فيه إذاء للغير أو تعريض نفسه للأذى فالإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار كما ورد في الحديث الذي رواه مالك وابن ماجه والدارقطني قطني حسن والذي يسن بعد الطواف هو أن يقف الطائف عند الملتزم ويدعو ربه بالرضا عنه وبالعافية والصحة والعصمة وحسن المنقلب والتوفيق للطاعه وبألا تكون هذه المرة هي آخر العهد بالبيت والله أعلم